ولا حول ولا قوۃ الا باللہ انسلم معتد هديه ولا ولا ฟาฏима بسياط ولا انكسر والخسر والخسر ولعها يا الكسائر انكسر والخسر ولا هاي تطلع من جرح صدر الذكي صدري ماجور ماجور يزد ولو فاطمة ولو فاطمة وما صح راح ولا واحد عجيب سمعون الخطبة باتر إن شاء الله يشوفون الأنصار وينهم ولا واحد ولا وفاطمة وما صاح راح منها ومحسن راح منها راح منها محسين محسين بعد ظل قلت هشام رحمها مع بعد بعد ظل قلت هشام يا ام تتقلب على فراش المنيه تدقلب على فراش